اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مزيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مزيد فأدرت هذا المساء بعنوان التحلية من أصول التربية وهي سلسلة من المحاضرات قصدت بها أن أجمع ما تفرق في كتب العلماء عن أصول التربية وللعلماء سلمة مشهورة يذكرونها في باب الأدب يقولون علم بلا أدب كنار بلا حطب كنار بلا حطب أي لا نار لأن النار لا تكون إلا بوقود فقولهم نار بلا حطب يعني لا نار وهذا يعني أن المرأة إذا كان خلوا من الأدب فلا يمتفع في نفسه بعلمه ولا يمفع غيره وقد حرصت على نظم هذه الأصول في عبارات لطيفة خفيفة يسهل حفظها فأذكر عشرة أصول ولا أقول أنني استوعبت أصول التربية بذلك لكن هي من أصول التربية كما يبدو من العنوان إنما هي أصول من أصول التربية الأصل الأول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل والأصل الثاني دع يسبق إلى القلوب إن شاره وإن كان عندك اعتذاره الأصل الثالث صرف الاعتراض على الأتابر محمود وكثرة المراء يورف الصدود الأصل الرابع من لم يصبر على جفاء أستاذه تجرع الخسران بتصدع ملاده الأصل الخامس تنكب في القصومة حظ نفسك واكهر هواتب إنصاف خصمك الأصل السابس من لم يقلع عنه رداء الكبر ظل ذاهلا من مهده إلى القبر الأصل السادع وقالب العلم بلا وقار كمبتغل في الماء جزوة نار الأصل الثامن حسن العهد من الإيمان والوفاء والود له ركنان الأصل التاسع من لزم التواضع والانكسار فتح له بذات وطار كل مصار الأصل العاشر ليس حمل أسقل من البر من برك فقد أوتقك ومن جثاك فقد أطلقك فهذه أصول من أصول التربيع أحوج الناس إليها هم الذين تصدرون في الدعوة إلى الله سبارك وتعالى ف درسنا هذا المساء مع الأصل الأول وهو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل فاعلم أيها المسترشد طالب النجاح أن الغلو هو مفتاح كل شر ورأس كل ذر وهو أحد أركان الكفر وحسبك أن تعلم أن أول كفر وضع في الدنيا كان بسبب الغلوب كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس في ذكر الكفر الذي وقع في قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا كذر أودا ولا ثواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فهؤلاء خمسة أسماء لرجال صالحين من قوم نوع فجاء الشيطان قوم نوع فأمرهم أن يصوروا صور هؤلاء حتى لا يمتوهم فلما مات الآباء وكانوا يعلمون حقيقة الأمر وجاءت خلوف بعدهم وهم الأبناء لا يعرفون لماذا صور الآباء هؤلاء الناس فقالوا ما صور آباؤنا هؤلاء إلا ليعبدوهم ومن هنا بدأ الغلوب فغلوا في هؤلاء الرجال حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى فهي أول أصنان وضعت على الأرض ونحن نطرأ في سورة الفاتحة كل يوم مرات كثيرة اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين فأصلت من ربك صراطا مستقيما واتعزت به من صراطين ما من أمر يأمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزغتان كل أمر يحتوشه نزغتان النزغة الأولى إفراق والنزغة الثانية تفريد فالنصارى وهم الضالون واليهود وهم المغضوب عليهم النصارى أكثر الناس غلوا في الرجال أكثر الناس غلوا في الرجال ولذلك عبد المسيح عبد المسيح بسبب الغلو ولم يذكر لفظة غلا أو النهي عن الغلو في القرآن غير مرتين والخطاب موجه في المرتين إلى المصارى الخطاب موجه في المرتين إلى المصارى في المرة في الأولى في سورة النساء قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل قبل هذه الآية سورة المعدة بآية لتعلم أن, أن الخطاب إنما وجه إلى المصارى قال الله عز وجل ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلط من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الصعام فالخطاب موجه إلى النصارى لأنهم هم أكثر الناس غلوا لذلك عبدوا المسيح عليه السلام وكما قل الغلو أحد أركان الكفر وهو رأس كل شر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحول. بين الصحابة وبين الغلو فيه ولم يترك سبيلا إلا فده حتى في العبارة وإن لم يكن المتكلم يقصد غلوة روى الإمام أحمد في مسنده بثلج صحيح عن الطفيل بن تخبرة رضي الله عنه وهو أخو عائشة لأمها تعرفون عائشة هي أم رومان رضي الله عنها وكانت تزوجت قبل أبي بكر فالطفيل رأى رؤيا قال رأيت فيما يرى النائم أنني قابلت طائفة فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود فقلت لهم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عجير ابن الله أنتم القوم يعني نعمى الناس أنتم لولا أنكم تقولون عجير ابن الله فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون فقال وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله ومحمد قال ثم قابلت طائفة فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله فقالوا له وأنتم القوم لولا أنكم تشركون فقال وما زاد قال تقولون ما شاء الله ومحمد فقص التفيل الرؤية على بعض المسلمين وقصها على عائشة رضي الله عنها فأخبرت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم التفيلة هل أخبرت بها أحدا قال نعم فسلى ثم خطب الناس فقال أما بعد فإن تفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنع من الحياء أن أمنعكم منها كنتم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد ألا تقولوا ما شاء الله وحده فانظر جعل اليهود والنصارى السلمة عدلا لقولهم عزير ابن الله المسيح ابن الله يعني لو قال ما شاء الله وشاء محمد كأنما قال محمد ابن الله هكذا قاشوها وجعلوا أن هذا من الشرك كأنهم قالوا له لا تعيرنا نحن وانتم سواء احنا كلنا مسيح ابن الله وانتم تقولون ما شاء الله ومحمد فكأنهم نزلوا العبارتين على معنى واحد فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس ونهى ان يقول المسلم ما شاء الله ومحمد لان اذا قال ما شاء الله ومحمد هذا تشريك في المشيئة وفي الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى قال له رجل ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئ فقوله أجعلتني لله ندا يعني لو قال ما شاء الله ومحمد كإنما جعل محمد إلها صلى الله عليه وسلم لذلك قال أجعلتني ندا عجلا وفي اللفظ الآخر عدلا برغم أن المتكلم لا يقصد حقيقة المعنى وصل الأمر في سج الزرائع إلى هذا الحج أن العبارة لو كانت مهمة عدلها حتى وإن لم تقتبها فأنت لا تدري السامع كيف يؤولها وكيف يفهمها ولذلك الرسول عليه الصلاة لما نهى عن بعض الأثناء التي فيها إيهام بمعنى قبيح نهان عن تثمية بها فقال لا تثمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا وفر ولا نجيحا حتى إذا قيل أسم هو قالوا لا مع ان المتكلم المتكلم ما قصد ولا سبق الى ذهنه هذا المعنى لا في حال الكلام ولا في حال اجتماع اذا قيل اسمه وقالوا لا يعني مثلا نجاح موجود قالوا لا نجاح يسار موجود لا يسار كانما مثل نجاح واليسار عن البيت برغم ان المتكلم لا يقصد نفي اليسار ولا النجاح ولا الفلاح لكن ليست المسألة في المتكلم حسب بل ينبغي ان يراعى المستمع ولذلك الذي صلى في بدء الايمان قالت ما في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك يعني في التورية أنت تتكلم بكلام لا يسبق إلى ذهن المستمع وأنت تتخلص من الكاذب بهذه التوريخ رجل مثلا دعاك إلى صعامه أنت عارف أن صعامه حرام أو فيه شبهة رجل مثلا يعمل في بانك ربو وليس له أي وظيفة إلا العمل في البانك الربو فأنت لا تريد أن تأكل عنده لأنه ماله حرام لحرمة العمل في البن فقال لك تقدم فكل فقلت له إني صائم معنى صائم الذي المعنى الذي يغطر على بال المستمع أي أنك صائم الصيام الشرعي اللي هو فيه امتنع عن الصعام لكن لست صائما إنما قصدت أنا صائم عن طعامك أو أنا صائم عن الحرام أو أنا صائم عن الكلام الفاحش هذه المعاني أنت قصدتها لكن ما خطرت على ذلك المستمع إنما في باب الأيمان الحلف رسول عليه الصلاة والسلام يقول يمينك على ما صدقت صاحبه فلو حلفت على التورية صارت كجدا يعني قل انا صائم خلاص لست بكذاب انت لست بكذاب اذا قلت انا صائم وقفتت الصيام الخاص عن طعام هذا الانسان لكن اذا قال لك احلف احلف انك صائم فلو حلفت وقعت في الكذب لماذا؟ لأن اليمين على ما سبق إلى ذهن صاحبك وليس على ما قصدته أنت يبقى أنت في حلم ما لم تحلب أنت في حلم ما لم تحلب فإذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا إذا حلفت على المعاريض انقلبت كذبا في بعض المواقف بيراعى فيها حال المستمع صرف الآخر فالرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يسمي المرء نجاحا أو قلاحا أو يسارا ليه لنكيه صرف آخر صرف آخر ربما سبقت الكلمة إلى ذهنه وانت ما قصدتها ولا وقع إلى ذهنك المعنى المخالف لكنه ساهمها يعني مثلا لما واحد مثلا يقول لي الثاني ماذا كنت تعمل يقول لي أن أكون في بأرة كتاب يقول المجتمع يفهمها بطرة وممكن يبحث بتاعه ويتابع إلى ذهنه مع أن المتكلم أبدا أبدا ولا خطر على باله أنه نطق بهذا اللظ لأن المعنى لم يصل على ذهنه فالمجتمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنا لم يصر على بل المتكلم فيندغي ان يراعى هذا المستمع ومن هذه الاسماء اسلام مثلا اسلام مع انه اسم انتشر اللي انه في نفس العلمة التي من اجلها نهى رسول الله فأخلم عن التسمي بيسار ونجاح ورضاع اسلام موجود ما فيش اسلام يدي مش اسلام يعني ما اسلام عن البيت ما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة مستبشعة عند المستمع فهو لما يقول ما شاء الله وشئ ما خطر على ذلك المتكلم لكن وقعت في ذهن المستمع وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله نجا أو عدلا قل ما شاء الله ثم شيء ثم اللي يجب تفيد اجتراكي وجيد نساك بين المشيئتين ده لا تسوي بين مشيئة الله عز وجل وبين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم هناك قصة مشهورة بيذكرها العلماء بين حدثت بين الكسائي وبين ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمه الله فكان الكسائي يقول من علم اللغة صار فقيها فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة وقال إن الفقه له قوانين وضوابط وأصول فقال فناظرني في مسألة فقال له أبو يوسف هاتي فقال أبو يوسف ما تقول في رجل قال لمرأته أنت طالق طالق طالق ورجل قال لمرأته أنت طالق وطالق وطالق ورجل قال لمرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق أيها هذه تكونوا طلقة بائنة فقال أبو يوسف كلها كلها ونذهب العم الأربع وجمير أصحبهم الرجل إذا صلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تطع ثلاثا لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يبقى طالق صلاق لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن ثيمية وقليل من العلماء سبقه وأتى بعده هم الذين قالوا لا يقع الصلاق إلا في مجالس منطفل وصرت عليه الفتوى من بعد شيخ الإسلام إلى الآن في المحاكم الصراعية فقال ابو يوسف كلها مع ان الاظهر على اصول الاعمة ان يقع تكرار الصلاة يعني لو قال لمرأته انت طالق ثلاثا الاصل احسب واحدا لكن متى يقع الصلاة ثلاثا في مجلس واحد اذا اتكرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرير لو قال لها أنت صالق أنت صالق أنت صالق ثلاث مرات وربعة بثمجس واحد في نفس واحد عند الأين ما يقع ثلاث لكن لو قال لها أنت صالق ثلاثا بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدا لأن العدد لا يفهم إلا مكررة فلو قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وفي الرواية وكبر 34 و33 فتلك مئة غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر فلو قال رجل سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 يبقى هل كم مرة المية ولا هل آل مرات فقط أمال 33 دراحة ما لها قيمة لأن العدد لا يفهم إلا مكررا أن أقول سبحان الله سبحان الله أفضل أعيد 33 مرة لكن لو قل الحمد لله 33 لا تقع إلا مرة واحدة فاذا قال الرجل لمرأته انتطالق بالثلاثة او ثلاثا لا تقع الا واحدة انما لو قال لها انتطالق انتطالق انتطالق في مجلس واحد ومتكرر على بعضها فعند الائمة وعند جمهير الاصحاب تقع ثلاثة مرات لذلك قال ابو يوسف رحمه الله كلها تقع نيل للمرة الأولى أن له طالق طالق طالق إذا خلتها والثانية طالق وطالق وطالق والثالثة طالق ثم طالق ثم طالق فاعترض الكساء الإمام علي بن حمز الكساء صاحب القراءة المتوسط المشهورة هو أحد القراءة السبعة فقال بل لا تقع ثلاثا إلا الثالثة اللي هي أنت طالق ثم طالق ثم طالق إنما أنت طالق طالق طالق قال هذا خرج مخرج التأكيد اللفظي كما لو قال رجل لرجل أنت الكريم الكريم الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كل دا تأكيد للفظ الكريم فلما رجل يؤكد صفة تأكيدا لفظيا ويكرره فهي نفس الصفة لم تتغير وبعدين في المثال الثاني قال أنت طالق وطالق وطالق الوو لمطلق الجمع الوو لمطلق الجمع وتفيد العصف ايضا والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الاول والمعطوف الثالث هو عين المعطوف الثاني هو عين المعطوف الاول فلم يبقى في هذه الصيغة ما يقال انه منفصل كل طلقة منفصل عن اختها الا ثم التي تفيد السرافي يعني كأنه قال انت طالب ثم فصل المجلس ثم جاء فقال أنت صالح ثم فصل المجمع في تراحي بين الصلقة الأولى والصلقة الثانية وبين صلقة الثانية والصلقة الثالث فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يقول أحدهم ما شاء الله وشاء محمد وقال إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أقولها او ان انهاكم عنها طب ممكن واحدنا يستشكل يقول وهل يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الحياء في مسائل التوحيد يعني مثلا رجل يرتكب شركا ثم انت تستحي ان تقول له لا تشرك فنقول الجواب عن هذا سهل ومن أظهر وأسهل وأقرب الأجوبة إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي له شيء في هذا ربما أنكرها لكن لم يكن عنده علم أن هذا من الشرك حتى أعلمه الله عز وجل أن هذا داخل في الشرك لذلك نهى عنه وليس هذا بمستنكر ولا بمستغرب لإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إث يعني يقولون ما شاء الله ومحمد ولم يكن عنده ثابق علم صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يوحى إليه أن هذا من الشر والناس يقولونها فيتركهم. إذ أنه الأيسر والأسد كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن شركا أما إذا كان شرك أو ذريعة إلى الشرك فإنه عليه الصلاة كان يتردد إطلاقا في نفع ذلك كما حدث في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وكثفت الشمس قالوا كثفت الشمس لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام وأزعجه ذلك وجمع الناس فخطبهم فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تختفان لموت أحد ولكن إذا رأيتم ذلك فعليكم بليه عليكم بالذكر والدعاء وفي الرواية الاخرى عليكم بالصلاة تهرعوا الى الصلاة فرسول عبدالله وعلى الله عليه اول ما رأى ذلك خطب الناس وبيّن ان الشمس والقمر لا تستفاني لموت احد ابدا انما هي نذير وما نرسل بالايات الا تخويف فقولهم ما شاء الله هو محمد اول طريق الغلوب لذلك أغلقه عليه وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند عبد بن حميد بسند على شرط مسلم من حبيث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أنت خيرنا أنت ابن سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا او قال يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن, وابن خيرنا فقال عليه الصلاة والسلام ايها الناس قولوا بقولكم ولا يسكجرينكم الشيطان